توقفنا أمس يا أبي قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثانية من مسائل الآية التاسعة والخمسين بعد المائة من سورة البقرة عندما كان يتحدث عن موقف العالم إذا قصد كتمان العلم فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ وقال إن هذه الآية التي بدأ في شرحها استدل بها العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل اللقاء مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. جزاك الله سيدنا محمد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونواصل حديثنا أيها الأخوة فنقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعلق الدر في أعناق الخنازير يريد تعليم الفقه من ليس من أهله وقد قال سحنون إن حديث أبي هريرة وعمر بن العاص إنما جاء في الشهادة وقال ابن العربي الصحيح خلافه لأن في الحديث من سئل عن علم ولم يقل عن شهادة والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله والله أعلم المسألة الثالثة قوله تعالى من البينات والهدى يعم المنصوص عليه والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله وقال الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فحكم بوقوع البيان بخبرهم فإن قيل إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان ومامورا بالبيان ليكسر المخبرون ويتواطر بهم الخبر فهذا غلط لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ عليه ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجبا للعلم والله تعالى أعلم المسألة الرابعة لما قال تعالى من البينات والهدى دل على أن ما كان من غير ذلك جائز كتمه سيما إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك آكد في الكتنان وقد ترك أبو هريره ذلك حين خاف فقال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثسته وأما الآخر فلو بثسته قطع هذا البلعوم أخرجه البخاري قال أبو عبد الله البلعوم مجرى الطعام وقال علماؤنا وهذا الذي لم يبثه ابو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة او القتل انما هو مما يتعلق بامر الفتن والنص على اعيان المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى والله تعالى اعلم المسألة الخامسه يا إخواني قوله تعالى من بعد ما بينا الكناية في بينا ترجع إلى ما أنزل من البينات والهدى والكتاب اسم جنس فالمراد جميع الكتب المنزلة المسألة السادسة قوله تعالى أولئك يلعنهم الله أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول لهم عليكم لعنتي كما قال للعين وإن عليك لعنتي وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد وقد تقدم المسألة السابعة قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون قال قتادة والربيع المراض بي اللاعنون الملائكة والمؤمنون وقال ابن عطية وهذا واضح جار على مقتضى الكلام وقال مجاهد وعكرمة هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجد بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم وقال زجاج وصواب قول من قال اللعنون الملائكة والمؤمنون فأما أن يكون ذلك لذواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم ولم نجد من بينك شيئا وقد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون قال ذواب الأرض أخرجه ابن ماجه. فإن قيل كيف جمع من لا يعقل جمع من يعقل قيل لأنه أسند إليهم فعل من يعقل كما قال رأيتهم لي ساجدين ولم يقل ساجدات وقد قال لما شهدتم علينا وقال وتراهم ينظرون إليك ومثله كثير وسيأتي إن شاء الله تعالى وقال البراء بن عازب وابن عباس اللاعنون كل المخلوقات ما عدا الثقلين الجن والإنس وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر إذا ضرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا الثقلين ولعنه كل سامع وقال ابن مسعود والسدي هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة إلى السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه اهلا لذلك فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلا فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى فهو قوله ويلعنهم اللاعنون فمن مات منهم ارتفعت اللعنة عنه فكانت في من بقي من اليهود والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم قوله تعالى الا الذين تابوا استثنى تعالى التائبين الصالحين لاعمالهم واقوالهم المنيبين لتوبتهم ولا يكفي في التوبه عند علمائنا قول القائل قد تبت حتى يظهر منه في الثاني خلاف الاول فان كان مرتدا رجع الى الاسلام مظهرا شرائعه وان كان من اهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام وهكذا يظهر عكس ما كان عليه وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى وبيّنوا أي بكسر الخمر وإراقتها وقيل بيّنوا يعني ما في التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه وقوله تعالى أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم تقدم والحمد لله والآن ننتقل إلى الآيتين التاليتين وهما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 قال لي كثير من اشياخي إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا تعلم وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فانما كان ذلك لعلمه بمالهم والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم ان عمرو بن العاص هجاني وقد علم اني لست بشاعر فالعنه وهجه عدد ما هجاني فلعى وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله وانتصف بقوله عدد ما هجاني ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف وأضاف الهجوة إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوسط بذلك كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال علماؤنا وسواء كانت لهم ذمه أم لم تكن وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين واهله وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر واكلت الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء الى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لهم الحق يا أبي أنني لا أدري كيف كانت تصل دعوة الإسلام إلى الكافرين ومع هذا يضلون على كفرهم أليس هذا جهلا وغباء لا حدود لهما بل هو عناد ومكابرة في أغلب الأحوال يا ولدي فقد كان أكثرهم يعرفون أن دعوة الإسلام هي دعوة الحق ولكنهم كانوا يكابرون ولهذا لعانهم الله تعالى ذلك انهم كانوا يحيون حياة الحيوان فلم تكن لهم رسالة ولا غاية سامية يسعون من اجلها يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم حقا يا أبي فإن حياة كهذه لا تزيد عن كونها حياة لعب وله لا تفكير فيها ولا تأمل ولا عم نعم يا ولدي ولهذا فإن علينا أن نشكر الله سبحانه ليلا ونهارا على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام تقبل الله دعاءك يا أبي وأدام علينا نعمته وفضله ونلتقي غدا إن شاء الله